Subhanallah minna min Yağmur dinliyor, I uh love -huh. إن تنتهين في ذلك وعنكي bahaya di atas ya tanas na fi ga'salah الله وحده ولا لحم ولا لحم إلا من الله إنك أنت عبد الله إن الله من الحقين ولا اشياء من نتام فسوي اوي بنو الله رمضان واسو فاين بما السماوات والأرض من لا يقنون أم عندهم الفزاة ربك أم المسيطون أنهم سنون يستمعون فيه فاليهدي مستمعون بسم العالم مبين أنهم البلات ولكم أن تسألهم الأجار Mm -hmm. with my word. سبقا يكون سبابا مركون فنقم حتى علاقوا يوما من الذي فيه يصحفون يوم لا يضيعهم تلكم شيئا ولا هم يوصرون وإن الآنinna sawtana lam wa asbana yahtamuna bikafan innaka mi'ayuna wa sanya mi'an bikamila tamur wa hina layli اذ الله الا من يظلمون انكم ما في <تصفيق> السماوات ولا الارض فادعوا جند الله والبريهات الله الا من ورد ايت الله ان الله رمى ايشان ان الذين اؤمنوا That's good. and by